والمنافقات والمشركين والمشركات الظلين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدهم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 ارْضَى يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء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 Põhja- قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِبَاسٌ شَدِيدٌ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ أَطَعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى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 فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخلن جاء الله آمنين آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تقافون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 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أَثَرِ السجود ذَلِكَ مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذرى علي يغيط بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة واجرا عظيما